وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي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 توقفنا بالامس يا عم بعد ان بدا الامام في شرح المساله السابعه من مسائل الايه التاسعه والعشرين من سوره النساء وكانت حول قوله تعالى عن تراض منكم نعم فماذا قال الامام قال الامام اي عن رضا واختلف العلماء في التراضي فقال الطائفه تمامه وجزمه بافتراق الابدان بعد عقده البيع أو بأن يقول أحدهما لصاحبه اختر فيقول قد اخترت وذلك بعد العقدة أيضا فينجزم أيضا وان لم يتفرقا وقال الاوزاعي هما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيوعا ثلاثة بيع السلطان المغانم والشركة في الميراث والشركة في التجارة فإذا صافقه في هذه الثلاثة فقد وجب البيع وليس فيه بالخيار وحد التفرق ان يتوارى كل منهما عن صاحبه فتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهي بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحانه والله. سبحانه. والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس. قال الليث التفرق أن يقوم أحدهما وكان أحمد بن حنبل يقول هما بالخيار أبدا ما لم يتفرقا بأبدانهما وسواء قال اخترنا أو لم يقولا حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما وقاله الشافعي أيضا وهو الصحيح في هذا الباب للأحاديث الواردة في ذلك وهو مروي عن ابن عمر وأبي برزة وجماعة من العلماء وقال مالك وأبو حنيفة تمام البيع هو أن ينعقد البيع بالألسنة فينجزم العقد بذلك ويرتفع الخيار قال محمد بن الحسن معنى قوله في الحديث البيع البيعان بالخيار ما لم يتفرق أن البائع إذا قال قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبل وهو قول أبي حنيفة ونص مذهب مالك أيضا حكاه ابن خويز منداد وقيل ليس له أن يرجع واحتج الأولون بما ثبت من حديث سمورة بن جندب وأبي برزة وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وحكيم بن حزام وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر فقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية أو يقول أحدهما لصاحبه اختر هو معنى الرواية الأخرى إلا بيع الخيار وقوله إلا أن يكون بيعهما عن خيار ونحو، أي أن يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه اختر إن البيع أو فسخه فإن اختار إمضاء البيع تم البيع بينهما وإن لم يتفرقا وكان ابن عمر وهو راوي الحديث إذا بايع أحدا وأحب أن ينفذ البيع مشى قليلا ثم رجع وفي الأصول ان من روى حديثا فهو اعلم بتاويله لا سيما الصحابه اذ هم اعلم بالمقال واقعد بالحال وروى ابو داود والدار قطني عن ابي الوضيء قال كنا في سفر في عسكر فاتى رجل معه فرس فقال له رجل منا اتبيع هذا الفرس بهذا الغلام قال نعم فباعه ثم بات معنا فلما أصبح قام إلى فرسه فقال له صاحبنا ما لك والفرس أليس قد بعتنيها فقال ما لي في هذا البيع من حاجة فقال ما لك ذلك لقد بعتني فقال لهم القوم هذا أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتياه فقال لهما أفرضيان بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وإني لا أراك افترقتما فهذان صحابيان قد علما مخرج الحديث وعمل بمقتضاء بل كان هذا عمل الصحابة قال سالم قال ابن عمر كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان فتباعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي بمال له بخيبر فلما بعته تفقت أنقص القهقراء خشيت أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه أخرجه الدار قطني ثم قال إن أهل اللغة فرقوا بينا فرقت مخففا وفرقت مثقلا فجعلوه بالتخفيف في الكلام وبالتسقيل في الابدان قال احمد بن يحيى ثعلب اخبرني ابن الاعرابي عن المفضل قال يقال فرقت بين الكلامين مخففا فافترقا وفرقت بين اثنين مشددا فتفرقا فجعل الافتراق في القول والتفرق في الأبدان احتجت المالكية بما تقدم بيانه في آية الدين وبقوله تعالى أوفوا بالعقود وهذان قد تعاقدا وفي هذا الحديث ابطال الوفاء بالعقود قالوا وقد يكون التفرق بالقول كعقد النكاح ووقوع الطلاق الذي قد سماه الله فراقا قال تعالى وان يَتَفَرَّقَ قوم يغني الله كلا من ساعته وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا وقال عليه السلام تفترق امتي ولم يقل بابدانها وقد روى الدارقطني وغيره عن عمرو بن شعيب قال سمعت شعيبا يقول سمعت عبد بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن يكون صفقة خيار فلا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله قالوا فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق لأن الإقالة لا تصح إلا فيما قد تم من البيوع ومعنى قوله المتبايعان بالخيار أي المتساومان بالخيار ما لم يعقدا، فإذا عقد بطر الخيار فيه والجواب أما ما اعتل به من الافتراق بالكلام فإنما المراد بذلك الأديان وإن كان صحيحا في بعض المواضع فهو في هذا الموضع غير صحيح وبيانه أن يقال خبرون عن الكلام الذي وقع به الاجتماع وتم به البيع أهو الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره فإن قالوا هو غيره فقد أحالوا وجاءوا بما لا يعقل لأنه ليس ثم كلام غير ذلك وإن قالوا هو ذلك الكلام بعينه قيل لهم كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمع وتم به بيعهما به افترقا هذا عين المحال والفاسد من القول وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولا يحل له أن يفارق صاحبه ما خافت أن يقيله فمعناه إن صح على الندب بدليل قوله عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما أقاله الله عثرته وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله على خلاف ظاهر الحديث ولإجماعهم أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى لا يحل فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب وإلا فهو باطل بالإجماع وأما تأويل المتبايعان بالمتساومين فعدول عن ظاهر اللفظ وإنما معناه المتبايعان بعد عقدهما مخيران ما دام في مجلسهما إلا بيعا يقول أحدهما لصاحبه فيه اختر فيختار فإن الخيار ينقطع بينهما وإن لم يتفرقا فإن فرض خيار فالمعنى إلا بيع الخيار فانه يبقى الخيار بعد التفرق بالأبدان قال الدار قطني حدثنا ابو بكر النيسه بوري عن محمد بن علي الوراق قال قلت لاحمد بن حنبل شعيب سمع من ابيه شيئا قال يقول حدثني ابيه فقلت فابوه سمع من عبد الله بن عمرو قال نعم اراه قد سمع منه هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب، وسماع شعيب من جده عبد الله ابن عمرو. المسألة الثامنة. روى الدار قطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين المسلم. مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة ويكره للتاجر أن يحلف لأجل ترويج السلعة وتزيينها، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في عرض سلعته وهو أن يقول صلى الله على محمد ما أجود هذا ويستحب للتاجر أن تشغله تجارته عن أداء الفرائض فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يترك تجارته حتى يكون من أهل هذه الآية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله المسألة التاسعة وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرد قول من ينكر طلب الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوفة الجهلة لأن الله تعالى حرم أكلها بالباطل وأحلها بالتجارة وهذا بين وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فيه مسألة واحدة فقد أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضا ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف ويحتمل أن يقال ولا تقتلوا أنفسكم في حال ضجر أو غضب فهذا كله يتناوله النهي وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غزوة ذات السلاسل خوفا على نفسه منه فقرر النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجا وضحك عنده ولم يقل شيئا خرجه أبو داود هذا يا إخواني وبالله التوفيق والسداد سبحان الله والحمد لله وعلى آية إلا الله وعلى آية إلا الآن انتهى وقتنا يا ولدي وغدا نلتقي مع الإمام مرة أخرى إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم